لآن موسوعه النابلسي ر ل ل ع ل ح م الاسلاميه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 فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي, فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله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 أ س م ع بهم و أ ب ص ر يوم ي أ ت و ن ن ا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة إ ذ قضي ا ل أ م ر وهم في غفله وهم لا يؤمنون إ ن ا نحن نرث ا ل أ ر ض ومن عليها و إ ل ي ن ا يرجعون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 قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن الهتي يا إ ب ر ا ه ي م لئن لم تنته ل أ ر ج م ن ك و ه ج ر ن ي م د ي ا قال سلام عليك س أ س ت غ ف ر لك ربي إ ن ه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله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 اول ا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحطرنهم حول جهنم جثيا ثُمَّ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 وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن هم أ ح س ن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون إ م ا العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانه واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا ه د ا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا, خير عند ربك ثوابا وخير مردا